فقال الكونت وهو ينهض واقفاً قد يكون الأمر كذلك ثم أردف في صوت خافت وسواء كان ديفيلفور مات أو لم يمت فإن الأب زوني قد أحسن عملا بإرسالك إليه وكذلك احسنت أنت صنعاً بإقدامك على سرد تاريخ حياتك بأكمله على مسمعي والآن دعني بمفردي لأني أريد أن أخلو إلى نفسي فأحن بريتسيو رأسه بكل احترام ثم دار على عاقبيه وعاد وهو يتناهد ولما اختفى الخادم نهض مونتي كريستو وتقدم بضع خطوات ثم غمغم هنا في هذا المكان لابد أن يكون قبر الطفل وهناك يوجد الباب الصغير الذي يؤدي إلى الحديقة وفي هذا الركن توجد درجات السلم الذي يؤدي إلى قاعة النوم فلا داعي إذن لكتابة هذه الملاحظات في مذكرتي وبعد أن تجول الكونت في الحديقة قليلا غادر المنزل واستقل مركبته الفاخرة وكرر راجعا إلى قصره الأنيق في الشنزليزية وفي المساء نادى الكونت خادمه النوبي الأب كم علي وقال له الساعة الآن الحادية عشر ولا بد أن تعود هايدي بعد قليل فاستعد الخدم لاستقبالها؟ فأشار الزنجي بإصبعه إلى الغرفة الأنيقة التي أعدت لهايدي اليونانية الحسناء وكانت في الطرف الآخر من الجناح الذي يخص الكونت وأشار علي بإصبعه كذلك ثم أبرز ثلاث أصابع أخرى وحركها ثم مال برأسه فوق كتفه وأغمض عينيه كما يفعل النائم فقال الكونت وقد فهم ما يقصده النوبي الأبكم لقد فهمت أنت تعني أن الوصيفات الثلاث ينتظرن سيدتهن في مخدعها وفي تلك اللحظة سمع الكونت صوت فتح البوابة الحديدية الكبيرة فهبطت درجة مسرعاً، ووقف أمام المركبة، وكان بابها قد فتح، فمد ذراعه وساعد فتاة حسناء، برزت من داخل المركبة على النزول، أما الفتاة فإنها تناولت اليد الممدودة إليها، ورفعتها إلى شفتيها بحب واحترام، ثم دار بينهما حديث طويل باللغة اليونانية، ثم قصد الاثنان الى القصر وبعد ساعة اطفئت الانوار كلها وخيل كأن من به قد اووا جميعاً الى مضاجعهم الفصل الحادي عشر وفي الساعة الثانية بعد ظهر اليوم التالي وقفت مركبة انيقة يجرها جوادان انجليزيان قويان امام قصر الكونت دي مونت كريستو وفتح بابها ثم أطل منها رجل يرتدي ثيابا زرقاء لها أزرار من لونها وصديرية بيضاء تتدلى منها سلسلة ذهبية كبيرة وسروال سنجابي وكان الشعار المطبوع فوق باب المركبة يدل على أن صاحبها يتمتع بلقب بارون وقف ززائق المركبة من مكانه ثم اقترب من كوخ البواب وسأله عن مولاه الكونت فأجاب البواب إن سموه يقطن هنا ولكنه لا يقابل الزائرين اليوم إذن خذ بطاقة سيدي إليه وأبلغه أن لولا رغبته في الإسراع بالذهاب إلى مجلس الشيوخ لتشرف بمقابلة الكونت قال البارون لنفسه يا الله يخيل إلي أنه من الأمراء وليس كونت وإلا لما دعوه بصاحب السمو على كل حال لابد لي أن أقابله في أحد الأيام ما دامت في يده كمبيالات محولة باسمي ومن المحتمل أن يطلب قيمتها أن عاجلا أو آجلا قال ذلك وغاص في مقعده الوثير ثم أمر السائق بالذهاب إلى مجلس الشيوخ وكان الكونت يعلم مسبقا بهذه الزيارة لأنه كان مختفيا وراء الستار في مخدعه وبين يديه منظار كبير يراقب به تقاطيع وجه البارون دينجلار وحركاته، وبعد انصراف البارون دعا الكونت وصيفه بريتسيو إليه وقال له أصغي إلي يا بريتسيو، إني رأيت جوادي مركبة البارون دينجلار، وأعجبني منظرهما، فعليك أن تبتعهما بأي ثمن؟ فسأل بريتسيو في أي ساعة يريد مولاي أن تعد المركبة؟ الساعة الخامسة إذن فسيكون الجوادان مشدودان إليها في هذا الموعد وعندما دقت الساعة الخامسة تماما طلب الكونت وصيفه فأقبل هذا على الفور قال الكونت هل ابتعت الجوادين؟ إنهما بمركبة سموكم على استعداد تام فسار الكونت إلى باب القصر وهناك رأى مركبته وبها الجوادين المنشودان اللذان أعجبه منظرهما سأل بريتسيو أي أمر يرغب سمو الكونت في إصداره للسائق؟ قال له أن ينطلق بي إلى منزل البارون دينجلار شارع شوسي دانيتي عندما تهيأ الوصيف للانسحاب استوقفه الكونت قائلاً أصغي إلي يا بريتسيو إنني بحاجة إلى إحدى ضياع نورمانديا الملتصقة بساحل البجع على أن يكون لهذه الضيعة ميناء أو خليج صغير يصلح لرسوي سفينتي فعليك أن تجد هذه الضيعة وأن تحرر وثيقة بيعها باسمك فإذا تم لك كل ذلك أصدرت الأوامر لرباني السفينة واليخت بأن يكون على استعداد للرحيل عندما أطلب إليهما ذلك مباشرة سمعا وطاعة يا مولاي صبرا إنني لم أفرغ من حديثي بعد فحين تنتهي الضيعة إليك ضع طائفة من الجياد على أربعة متساوية وعلى طول الطريق من الشمال إلى الجنوب ثق بي مولاي فابتسم الكونت وأمر السائق بالمسير وأخيراً وصلت المركبة إلى منزل البارون دينجلار وكان هذا يرأس إذاك اجتماعاً لمدير السكك الحديدية في منزله وعندما دخل الخادم يعلن سيده بقدم الكونت دي مونتي كريستو نهض البارون واقفاً وقال يحدث المديرين أيها السادة أرجو معذرتكم للطرار إلى إنهاء هذا الاجتماع على شكله الحالي ثم أحنى رأسه للقوم وانسحب إلى غرفة الاستقبال وأدار الكونت ديمونت كريستو رأسه ببطء وتثاقل حالما سمع وقع خطوات البارون دينجلار وأومأ البارون برأسه إلى الكونت أن يجلس في مقعد كبير مذهب يكسوه غطاء من الحرير المزركش فأطاع الكونت وقال البارون أظن أنني أتشرف الآن برؤية ميسيو دي مونتي كريستو فأحنى الكونت رأسه وأجاب وأظنني أيضا أتشرف بالتحدث مع فخامة البارون دينجلار صاحب وسام الليجيون دونر وعضو مجلس الشيوخ فعض دينجلار على شفته لأن كلمات الكونت كانت تسيل برودا واحتقار وعمد إلى تغيير مجرى الحديث فقال اسمح لي يا سيد الكونت أن أبلغ سموك أنني تسلمت توصية من شركة تومسون وفرنش يسرني أن أسمع ذلك يا مولاي البارون وإني لجد مغتبط لأنها وصلتك وكفتني بذلك مؤونة طلب النقود منك بنفسي هذا صحيح فالرسالة تبيح للكونت دي مونتي كريستو أن يأخذ من المصر فيما يشاء على الحساب الجاري ولكن كلمة حساب جاري هذا تدعو إلى شيء من القلق فاعتدل الكونت في مقعده وقال في لهجة هي خليط من البساطة والدهشة كيف ذلك؟ هل من الممكن تنظر البيتوتات المالية إلى الشركة تومسون وفرينش كأنها لا تقدر على الوفاء والسداد؟ فهتف البارون كلا كلا ليس ذلك ما أعني إنما أعني أن لكل شيء حدود فكم تطلب يا كونت فأجاب الكونت باسما إنني أريد ما لا يقل عن ستة ملايين من الفرنكات ومن العبث محاولة وصف الدهشة التي استولت على البارون ويكفي القول أنه لم يستطع أن يجيب الكونت بكلمة وقد أدرك الكونت حالة محدثه فأخرج من جيبه حافظة أوراق سحب منها حوالتين ماليتين على خزانة الحكومة قيمة كل منهما نصف مليون من الفرنكات وتدفعان لحاملها وعرض الكونت الحوالتين على البارون ففحصهما هذا بدقة ولما وثق من صحتهما أعادهما إلى صاحبهما وهو ممتقع الوجه وقال البارون سيدي لا أستطيع بالرغم من هذه الأدلة المادية التي تضع حداً لكل ريبة أو شك إلا أن أبدي دهشتي الشديدة فقال الكونت في برود وما دمت قد وثقت الآن بأنني في مركز مالي متين فأرجو أن يصلني غدا مبلغ الستة ملايين فرانك فأجاب دينجلار سيكون هذا المبلغ غداً بالمنزل في الساعة العاشرة صباحاً وساد الصمت بين الرجلين قليلاً ثم استطرد البارون هل يتنازل سمو الكونت فيسمح لي بأن أقدمه إلى زوجة البارون فأحنى الكونت رأسه باحترام دلالة على الرضا وفي الحال ضغط البارون على جرس أمامه فأقبل الخادم على الفور سأل البارون هل البارونة في جناحها؟ نعم يا سيد البارون ومعها ميسيو لوسيان دابري فأطرق البارون برأسه قليلا ثم تحول إلى الكونت وقال ميسيو لوسيان دابري صديق قديم لنا وسكرتير وزير الداخلية أما زوجتي فهي من إحدى العائلات العريقة الفرنسية وكان اسمها وهي فتاة دي سيرفيه وكان اسم زوجها الأول الماركيز دينا جون والآن هل أم بنا؟ وعندما دخل الرجلان إلى غرفة الاستقبال كانت البارونة جالسة إلى البيانو وقد انحنى لوسيان دابري على مقربة منها ويتصفح أحد الكتب قال البارون لزوجته سيدة البارونة اسمحي لي أن أقدم لك سمو الكونت ديمونت كريستو فنظرت البارونة إلى الكونت بإعجاب ولعلها تذكرت ما قصه عليها صديقها لوسيان عن ذلك الرجل العجيب وثرائه الفاحش وقالت للكونت من دواعي سروري أن أراك في منزلنا المتواضع يا سيدي وفي تلك اللحظة دخلت وصيفة البارونة واقتربت من سيدتها ثم همست في أذنها بضع كلمات بصوت خافت وحينئذ تحولت البارونة إلى زوجها وسألت هل هذا حقيقي؟ فقال البارون في صوت مرتجف حقيقي ماذا يا سيدتي؟ أحقيقي أن سائق مركبتي عندما ذهب لإعدادها وجد أن الجوادين الكريمين قد أخذا من حظيرتهما دون علمه؟ إني أود أن أعرف معنى هذا وكيف تتصرف في الجوادين بدون إذن مني مع أني وعدت مدام ديفيلفور أن أعيرها المركبة والجوادين لتقوم بنزهة في غاب بولونيا فقال دينجلار سيدتي إن الجوادين مشاكسان فخفت أن يجمحا يوما بمركبتك وأثرت أن أخلصك منهما وقال الكونت دي مونتي كريستو سيدتي لقد ابتاع لي وصيف اليوم جوادين كريمين فهل تتنازلين برؤيتهما؟ فاقتربت البارونا من النافذة ولم تكد تلقي نظرة على الجوادين حتى ارتدت إلى الخلف وهي تقول آه جواداي الجميلان العزيزان إنهما بعينهما فصاح الكونت وهو يتصنع الدهشة يا للصدفة ففي صباح اليوم قال لي وصيفي أنه يعد لي مفاجأة طريفة ولو أنها بسيطة ولما أردت مغادرة قصري رأيت هذين الجوادين الكريمين في المركبة وساد الصمت وكأنما خشي مونتي كريستو أن تهب العاصفة بين الزوجين أمامه فأسرع بالانصراف ولم يمضي على وصول الكونت إلى بيته أكثر من ساعتين حتى تلقت البارونا دينجلار رسالة رقيقة من الكونت دي مونتي كريستو يرجوها فيها أن تتقبل ثانية جواديها العزيزين محتجا بأنه لا يرغب في الظهور بمظهر الأبهة والفخامة في العالم البارسي بابتياع تلك الأبهة بحزن سيدة حسناء وكتب مونتي كريستو أيضا للبارون دينجلار يعتذر له عن الهدية البسيطة التي قدمها للبارونة بصفته مليونيرا عظيم وهكذا استطاع مونتي كريستو أن يكسب الجولة الأولى ويصادق غريمه وبعد ظهر اليوم التالي دعا الكونت خادمه علي وقال له علي انك حدثتني مرارا عن مهارتك في إلقاء العقدة الخية وأنا أريد اليوم على أن تبرهن له على هذه المهارة فابتسم النبي واستطرد الكونت ذلك حسن فاصغي إلي قبل مضي وقت طويل سيمر من أمام القصر جوادان جامحان يجران وراءهما مركبة فاخرة فأنا أريدك أن توقف هذين الجوادين أمام منزلي ولو ضحيت بحياتك في هذا السبيل فهل فهمت؟ فأومأ علي برأسه علامة الإيجاب ثم هبط درجات السلم ورسم خطا في عرض الطريق يبدأ من باب المنزل ثم سار إلى زاوية الطريق وجلس القرفصاء وعلى حين غرة سمع النوبي قرقعة عجلات مركبة تقترب بسرعة مخيفة ثم ظهرت في عرض الطريق مركبة فخمة يجرها جوادان أدهمان في حالة من الهياج الشديد كان بهما مسا من الجنون وكان في المركبة شخصان أحدهما سيدة في مقتبل العمر والثاني غلام يتراوح سنه بين السابعة والثامنة واهتزت المركبة بعنف وتمايلت وأدرك علي أن ساعة العمل قد حانت فتناول من طيات ثوبه حبلا قصيرا وألقاه بسرعة مدهشة فالتف حول ساقي أحد الجوادين وأخذ النوبي المسكين يتدحرج خلف المركبة بضعة أمتار إلى أن سقط أحد الجوادين الثائرين ووقفت المركبة في الحال ووثب الكونت من باب منزله وخف إلى المركبة ففتحها واخرج منها سيدة كانت تحتضن الوسائد بإحدى يديها بحالة تشنج وتضم باليد الأخرى غلامها الذي كان قد فقد وعيه تماما وحمل مونت كريستو لاثنين إلى مخدعه ووضعهما فوق مقعد كبير وثير ثم سار إلى دولاب زجاجي صغير على مقربة منه وتناول صندوقا متوسط الحجم أخرج منه زجاجة تحوي سائلا في لون الدم فسكب منها نقطة واحدة بين شفتي الغلام ولم يكد السائل يصل إلى حلق الصغير حتى فتح عينيه وأجالهما بسرعة وقلق وضمت المرأة ولدها إلى صدرها في حنان وهي تهتف ولدي ولدي إدوارد العزيز وبعد أن هدأت نفسها واطمأنت على ولدها رفعت عينيها إلى الكونت وقالت أين أنا؟ فأجاب الكونت سيدتي إنك تحت سقف رجل يعد نفسه سعيد الحظ إذ أتيح له أن يدفع عنك الضر في الوقت المناسب إن رغبة التعسى هي التي سببت كل شيء فقد قيل أن باريس بأجمعها لا تتحدث بغير جمال الجوادين الذين يجران مركبة البارونا دينجلار فأردت لفرط جنوني أن أتحقق من ذلك بنفسي وأقوم بنزهة طويلة حول غابتي بولونيا فقال الكونت يسوءني أن أكون المتسببة رغم عني لكل ما حدث فقد اتفق أنني اشتريت هذين الجوادين بالأمس من البارونا ولكن البارونا تألمت لفراقهما فرأيت أن أعيدهما إليها كهدية فهتفت السيدة إذا فأنت الكونت دي مونتي كريستو الذي حدثتني عنه هيرمين كثيرا نعم إنني هو يا سيدتي قالت السيدة أنا مدام هلواز دي فيلفور فأحن الكونت رأسه باحترام وبهيئة الرجل الذي يسمع لأول مرة اسما كبيرا رنانا وأردفت المرأة، وكم سيشكر لك ميسيو ديفيلفور كرمك وطيبتك وشهامتك، أنه لولا مخاطرة خادمك لقضيت مع هذا الغلام العزيز، ونهضت مدام ديفيلفور وأعادت شكر الكونت على مرؤته، ثم انصرفت فشيعها الكونت إلى الباب، وما كاد يعرف خبر نجاة مدام ديفيلفور بعجوبة حتى أصبح حديث القوم جميعا، فحدث به ألبرت والدته، ونقله شاتوريتو إلى نادي السباق وأذاعه لوسيان دابري في صالون وزير الداخلية وكتب عنه بكامت في جريدته في كثير من المدح والثناء على الكونت ديمونت كريستو وبينما كانت مادام ديفيلفور تقابل عشرات الزائرين والزائرات الذين جاءوها ليسمعوا القصة من شفتيها كان زوجها ديفيلفور في طريقه بمركبته إلى منزل الكونت في الشانزيليزية وقد أعلن خادم الكونت سيده بحضور ديفيلفور في الوقت الذي كان فيه الكونت منكبا أمام طاولة صغيرة على إحدى الخرائط وهو يتتبع بإصبعه الطريق بين سانت باترسبرغ وبكين وأقبل المدعي العمومي وهو يسير بخطواته المتئدة الرزينة التي يخطوها في قاعة المحكمة قال في لهجة وصوت المدعي العمومي وهو يسرد دقائق إحدى الجرائم سيدي إن الخدمة العظيمة التي قدمتها لزوجتي وولدي قد جعلت من واجبي أن أقدم إليك واجب الشكر وها أنا ذا قد جئت فاسمح لي بأن أقدم لك شكري فأجاب مونتي كريستو ببرود سيدي إنني مغتبط أي مغتباط إذ أتيح لي أن أكون سببا في بقاء طفل لوالدته وما نالني من الغبطة من جراء ما قدمت كافا لأن يجعلك تغفل ما تعده واجب شكر على أن ما أصابني من الشرف بزيارة سيدي الذي أعرف عنه أنه لا يسرف في زياراته لا يمكن أن يجاري بجانب السرور والفخر الذين أشعر بهما في باطني من جراء قيامي بالواجب في حد ذاته دون أن أنتظر شكرا أو جزاء فدهش ديفالفور لذلك الرد الطويل الغريب وأجال طرفة حوله عساه يقع على شيء آخر يجعله محورا لحديث آخر قال بعد صمت قليل هذا من الفلسفة الجوفاء يا سيدي والواقع أني لو كنت مثلك لا أجد ما أفعله لبحثت عن وسيلة لللهو والتسلية غير دراسة علم الجغرافيا فأجاب الكونت وأين هذه الفلسفة الجوفاء يا سيدي؟ إن الإنسان لا يبدو غير دودة حقيرة قذرة لمن يضحصه بإمعان تحت منظار مكبر ولكنك قلت يا سيدي أنني لا أجد ما أفعله إذن فدعني أسألك بدوري هل لديك ما تفعله؟ أو تظن أن لديك ما تؤديه؟ أو بصراحة أتظن أن ما تفعله يستحق أن يسمى عملا؟ فزادت حيرة ديفيلفور وسأل سيد الكونت هل لك أقرباء؟ كلا يا سيدي إنني وحيد هذا أسوأ ما يكون ولماذا؟ لو كان لك أقارب لرأيت في وجوههم وظروفهم ومصائبهم ما يكسر شوكة اعتدادك بنفسك إذ يخيل إلي من نظراتك وأقوالك أنك لا تهتم بشيء ولا تقيم وزناً لغير الموت فأجاب مونت كريستو والموت لا يخيفني ولكنه هو وحده الذي يقهرني والجنون لقد كت أجن في أحد الأيام فأردف ديفيلفور ولكني أعتقد يا سيدي أن هناك ما يخيف أيضا غير الموت والشيخ ختا والجنون فهناك مثلا ما يأخذك في سرعة البرق ويصدمك في هول الصاعقة ولكنه لا يقتضي عليك ومع ذلك فتكن قد انتهيت وبعد فقد تروقك الإطلالة والخوض في أمثال هذه الأحاديث فإن شئت وأردت الوقوف أمام ند عنيد قوي العارضة فتعال إلى منزلي لأقدم لك والدي ميسيو نوارتيا ديفيلفور وهو أحد رجال الحزب اليعقوبي الثوري المشهور بل إنه ليس مجرد رجل إنه لسان هذا الحزب واليد المحركة لرجاله تعال وانظر نوارتيا الذي كان في يوم ما كثير الاعتداد بقوته ثم تلاشى منه كل شيء لا في ساعة أو في يوم ولكن في لحظة على أثر بثاق الدم من شريان في المخ تعال وانظر نوارتيه الذي كان في يوم ما أقوى من أكبر رجل في فرنسا وكانت في قبضته أشبه برقعة الشطرنج ولكنه أصبح الآن ضعيفا لا حول له ولا قوة ونهض ميسيو ديفيلفور تأهبا للانصراف وهو يقول إلى اللقاء يا سيدي أخشى أن أثقل عليك وآمل أن أراك في بيتنا قريبا سيما وقد جعلت لنفسك من مدام دي ذيلفور صديقة مخلصة، فأحنى مونتي كريستو رأسه باحترام، ثم تبع ضيفه إلى الباب، ولما اختل الكونت بنفسه زفر زفرة حارة وقال لنفسه، والآن هلم إلى العمل، وضغط جرس أمامه، ولما أقبل الخادم النوبي، قال له، إني ذاهب إلى الجناح الخاص بسيدتك وأريد أن تكون المركبة على استعداد في الساعة الواحدة وسار مونت كريستو إلى جناح اليونانية الحسناء وكان مخدعا منسقاً ومؤثثاً على أحدث وأبدع النظم الشرقية وكان لها أربع وصيفات ثلاث منهن فرنسيات والرابعة يونانية مثل سيدتها وكانت سيدتهن هايدي التي يقدمن خضوعهن لها ويعاملنها كإحدى الملكات نموذجا للجمال الإغريقي الفاتن من تقاطيع وجه دقيقة ساحرة ومن عينين واسعتين سوداوين تذيبان الصخرة حنانا إلى أنف مستقيم دقيق وشفتين قرمزيتين عقيقتين وأسنان لؤلؤية كاللبن وبشرة ناعمة بضة ولم تكن تغادر جناحها إلا قليلا فإذا اعتصمت به قضت أغلب أوقاتها مستلقية في مقعد مستطيل وثير مغطا بالحرير السماوي اللون المزركشي برسوم فضية جميلة وعندما اقترب مونت كريستو من الجناح الخاص استدعى وصيفتها اليونانية وطلب إليها أن تسأل سيدتها عما إذا كان يروقها أن تستقبله فكان جواب هايدي أن أشارت بإصبعها إلى الوصيفة لرفع الستار الذي يفصلها عن الكونت ولما اقترب الكونت استوت جالسة واتكأت على إحدى يديها ومدت الأخرى إلى الكونت وهي تقول في صوت رخيم خلاب وبلغة قومها لماذا تستأذن قبل أن تدخل؟ ألم تعد مولاي وسيدي؟ او لم أعد خادمتك وجاريتك؟ فأجاب الكونت أصغي إلي يا هايدي لقد كنت على وشك أن أذكرك بأمر أنت به على معرفة تامة نعم أنت تعرفين أننا الآن في فرنسا وأنك أصبحت حرة طليقة ولكن مطلق التصرف في كل ما يتصل بك عن قرب أو بعد فقالت الحسناء في إصرار حرة وبما تفيدني تلك الحرية حسبي أن أكون إلى جوارك وأستمتع بقربك فأنت وحدك وأبي أنتما من دون العالم أجمع الذان أحببتهما من كل قلبي فلا يمكن أن يشاطركما الحب كائن من كان فقال الكونت في رقة، آه يا ابنة المسكينة، إنك تقولين ذلك لأنك لم تطمئني إلى شخص كما طمئننت إلينا، ولم تتصلي عن قرب أو بعد بغير كلينا، ولم أهتم بغيركما، بل وبالعالم وما فيه، إن والدي كان يدعوني يا غبطتي وسروري، وأنت تدعوني يا عزيزتي وحبيبتي، ولا أظنني سأجد من يدعوني بأعذب من هذه الألفاظ، فأخذ الكونت كريستو يد الفتاة بين يديه وهم برفعها إلى شفته إلا أن الابنة الساذجة طيبة القلب سحبت يدها بلطف وقدمت وجنتها قال الكونت يجب أن تتعود على حياة المجتمعات يا ابنتي فمن يدري ما يخبئه لنا القدر فقد نفترق أجابت هايدي مولاي ثق أنني لن أفترق عنك لأنني لا أستطيع أن أحيا بدونك وبما أقدر الحياة إذا لم تكن أنت سيدي فيها فرمق الكنت الفتاة في رفق ومد إليها يده فتناولتها ورفعتها إلى شفتيها في عطف وحنو وتأثر وخرج الكونت من مخدع الفتاة وقد هدأت الزوبعة التي عصفت برأسه من جراء زيارة ديفيلفور فسار توا إلى مركبته ووثب فيها وفي عزمه أن يذهب لزيارة عائلة موريل كما وعد ماكسيميليان في بيت ديميرسوف وكان ماكسيميليان يعني بجواده ويدخن لفافة تبغ وهو واقف عند مدخل الحديقة في الوقت الذي وقفت فيه مركبة الكونت ديمونت كريستو بالباب وما أن رأى الشاب زائره حتى ألقى لفافته وأسرع نحو المركبة وهو يقول لقد كنت أتوقع أن أراك شكرا لك ألف شكر يا كونت لأنك لم تنسى وعدك وهز مكسيميليان كف الكونت بحرارة استشعر هذا منها إخلاصه وادرك أنه كان ينتظره بفارغ الصبر قال ماكسيميليان تفضل تفضل يا سيد الكونت وسأدلك بنفسي على الطريق لأن رجلا مثلك لا ينبغي أن يدله الخدم وكانت أمام احداش جيرات الورد الكثيرة المنتشرة في الحديقة سيدة بين العشرين والخامسة والعشرين من عمرها تلتقط منها الأوراق اليابسة وقد أصغط إلى تلك الجلبة التي صحبت قدوم الكونت وكانت ترتدي ثيابا منزلية حريرية تشف عن تقاطيع جسمها الرشيق كانت تلك السيدة ابنة ميسيو موريل بعينها التي كانت تعرف باسم جوليا والتي أصبحت الآن تعرف باسم مدام إمانويل هيريو صاحت جوليا صيحة دهش وذهول حينما رأت الزائر الغريب الذي جاء على غير انتظار أو موعد فابتسم ماكسيميليان وقال لا تزعجي نفسك يا جوليا إن الكونت جاء إلى باريس منذ يومين او ثلاثة فقط ولكني واثق أنه ملم بالحياة التي تحياها السيدات الباريسيات في منازلهن فتحولت جوليا إلى الزائر وقالت معذرة يا سيدي فالذنب ذنب مكسيميليان في عدم إعلان قدومك وجاء بك على حين غرى ولكنه قليل المجاملة وبخاصة معي أنا شقيقته أرجو أن تسمح لي ببضع دقائق ولم تنتظر جوابا بل قفزت بين أشجار الحديقة كالغزال الشارد واختفت فالتفت الكونت إلى ماكسيميليان وقال إني شديد الأسف لأن زيارتي لكم أزعجتكم كثيرا فقال ماكسيميليان ضاحكا وهو يشير إلى إحدى النوافذ انظر هو زوجها يبدل رداءه بسرعة وإني أؤكد لك يا سيد الكونت ان أهل المنزل جميعا يقدرون الشرف الذي خصصتنا به بزيارتكم قال الكونت بصوت هادئ وكأنه يحدث نفسه يخيل إلي أن هذه العائلة الصغيرة يرفرف عليهم جناح السعادة آه ذلك حقيقي يا سيدي إذ لا شيء ينقص جوليا وزوجها ليجعلهما سعيدين ولم يكد ماكسيميليان يتم قوله حتى أقبل إيمانويل وحي الكون تحية الرجل الذي يعرف قدر ضيفه وبعد أن دار الثلاثة في الحديقة اتجهوا ناحية البناء وهناك لقيتهم جوليا وكانت قد صففت شعرها وارتدت ثيابا ملائمة وكان كل شيء في المنزل والحديقة من تغريد الطيور إلى ابتسامة ربة الدار يوحي بالغبطة والهناء وشعر الكونت منذ وطأ بقدميه ذلك المكان بتأثير تلك السعادة في نفسه فقال لجوليا أرجو معذرتك عما ترينه على وجهي من علامات الفضول والدهشة والإعجاب لأنني لم أستطع أن أتغلب على شعوري أمام هذه السعادة التي غمرتني وطغت علي أجابت جوليا نعم يا سيدي إننا سعداء جدا ولكننا أيضا ذقنا طعم الشقاء إنهم لقليلون جدا أولئك الذين يستشعرون أنهم ذاقوا كأس الحياة الأكثر مرارة منا ولكن الله رحيم عادل فعلى معنا ما يفعله مع أولئك الذين يصطفيهم ويرمقهم بعنايته إنه أرسل إلينا أحد ملائكته فنهض الكونت ولم يحر جوابا خوفا من أن يدل ارتجاف صوته على تأثره وراح يذرع الغرفة بخطوات بطيئة وكان ماكسيميليان يتبعه بنظره فقال له يخيل إلي أن قصة جوليا قد سرتك فإنك تبتسم. فقال الكونت وقد اصفر وجهه فجأة ووضع يده على قلبه وكأنه يحاول تسكين ثورته بينما أشار بيده الأخرى إلى إناء باللوري فوق مائدة رخامية جميلة وكان ذلك الإناء يغطي كيس نقود مصنوع من الحرير الأحمر كلا كلا إنما دهشني مرجعها إلى هذا الكيس الأحمر الذي تتدلى من أحد طرفيه ورقة صغيرة ومن الآخر ماسة بديعة فنهض ماكسيميليان إلى الإناء الزجاجي فرفعه وقبل الكيس الحريري الأحمر ثم قال سيدي إن هذا الكيس قد مس يد الرجل الذي أنقذ والدي من الانتحار وانتشلنا جميعا من الخراب ودفع عن اسمنا العار والإفلاس وبالرغم من أننا لا نعرف منقذنا المجهول إلا أننا لازلنا نأمل أن نراه ما يده اعترافا بجميله وفضله علينا ولقد كان أبي يعتقد أن المعونة التي جاءت لنجدته كانت من سبيل المعجزات وأن صانع تلك المعجزة رجل قائم من بين القبور إنها تكاد أن تكون قصة خرافية يا سيدي، ورغم أني لم أسلم أو أعتقد بها، إلا أنني لم أحاول أن أرجع والدي عن الإيمان بها، وإنما كان يظنه ويخمنه أصبح في نظره هو عين الحقيقة حينما كان يحتضر، ولقد كان آخر كلمات لفظ بها مكسيميليان إن الذي خلصنا هو أدموندانت، وكان اصفرار وجه الكونت يتزايد شيئا فشيئا منذ أن بدأ مكسيميليان يسرد قصته إلا أنه لم يكن يسمع الكلمات الأخيرة حتى بات من ينظره يحسبه لأول وهلة أنه يحتضر ولم يجد في نفسه القدرة على الكلام فألقى نظرة سريعة إلى ساعته ثم لفظ بضع كلمات في أنفاس لاهثة متقطعة وضغط على كفي مكسيميليان وإيمانويل وقال لجوليا سيدتي إني شديد الأمل في أن تسمحي لي بزيارتك بين حين وآخر ثم ترك المنزل على الأثر وما أن تلاشى وقع خطواته حتى قالت جوليا لقد وصلت نغمات صوته إلى أعماق قلبي وخيل إلي أكثر من مرة أني سمعت صوته قبل الآن الفصل الثاني عشر في حي سان أنوريا وخلف إحدى البيوتات الكبيرة الضخمة الفخمة التي تزين ذلك الحي الأرستقراطي توجد حديقة كبيرة يؤدي إليها باب حديدي كبير وفي مساء يوم حار من أيام الربيع كانت غادة في مقتبل العمر تتريض في حديقة المنزل الفخم بالقريب من باب حديدي يفصل بين حديقتين ثم أخذت تنظر بين القضبان وكأنها تبحث عن شيء خاص ولم تمضي غير برهة قصيرة حتى فتح باب صغير الحديقة الكبيرة ودخل منه شاب طويل القامة، قوي البنية، يرتدي ثياب بستاني، وقبعة من القطيفة، أجال طرفه حوله بسرعة، ثم أغلق الباب، وتقدم إلى الباب الحديدي، وحال ما رأته الفتاة تراجعت منذعرة، فخف إليها الشاب وهو يقول لا تخاف يا فالنتين، قال ذلك وأمسك بثوبها الحريري الأبيض من بين القضبان الحديدية، وألصق وجهه بالباب فتبينته الفتاة وصاحت آه ماكسيميليان إنك تأخرت كثيرا ولكن ما هذه الثياب التي ترتديها؟ الحقيقة أنني علمت أن هذا الجزء من الحديقة معد للإيجار فاتفقت مع مالكها وأصبحت الآن صاحبة هذه الزهور الجميلة وفي استطاعتي دائما أن أحدثك عن غرام الأبدي كلما تكرمت علي بزيارتك فابتسمت الفتاة ومدت كفيها من خلال القطبان فتناولها الشاب وألصقها إلى شفتيه بقوة أما فالنتين فإنها لم تلبث أن تجهما وجهها وقالت كيف أعبر لك عن شكري يا أخلص إنسان لي في الحياة؟ لقد كان جميلا منك أن تعد برعاية كما يرعى الأخ شقيقته أنا التي نضبت القلوب من الحب والعطف عليها ولم تجد من يخلص لها غيرك أنا التي يهملني والدي وتضايقني زوجة أبي ويحاول أبي أن يزفني إلى رجل لا أحمل له مثقال ذرة من العطف أو الحب أنا المتروكة لعناية شيخ عجوز مفلوج أبكم لا يستطيع أن يحدثني بغير عينيه رغم أنه يحمل بين جبينه أرقع واطف الأبوة آه ما أشقاني يا مكسيميليان ولكني سعيدة بوجودك لأنك لا تكذب حين تقول إنك تحبني لنفسي فقط فتأثر الشاب وقال عزيزتي فالنتين اطمئني إلي وثقي فيه ولنمد في حبل الأمل فالبارون فارنز دي ابناي الذي يريد أبوك دي فيلفور أن يزوجك منه فإنه لن يعود قبل مضي سنة أخرى ومن يدري ما قد تجيء به الحوادث في بحر هذه السنة مصداقا لظنوننا وآمالنا؟ فلم تحر الفتاة المسكينة جواباً ولكن أنينها وبكاءها وصل إلى أذني حبيبها فثارت مشاعره وتأججت عواطفه فصاح بصوت متهدج فالنتين عزيزتي لا تبكي بربك فأجابت بصوت يغص بالدموع آه مكسيميليان آه لو تدري كم أتعذب وأشقى إني أمام الناس محوطة بالعطف والحب ولكن العكس هو الحقيقة فوالدي لا يعنى بي مطلقا وزوجة أبي تحقد علي وتحسدني على الثروة التي خلفتها له والدتي والتي ستتضاعف عند وفاة الماركيز والماركيز ديسان ميران الذين ليس لهما وارث سوائي وأسفاه كم أنا على استعداد لأن أضحي بكل ثروتي راضية من أجل أن أتمتع بعطف والدي وحبه ولكن لماذا تنظرين إلى المستقبل من خلال منظار حالك؟ لأني أحكم عليه بحكم الماضي ولكن صح صح فإني أسمع وقع أقدام تقترب فوثب مكسيميليان إلى الخلف واختفى تحت بضعتي أغصان وفي تلك اللحظة سمع صوتا يقول سيدتي إن والدتك تبحث عنك في كل مكان لأن في قاعة الاستقبال بعض الضيوف فقالت فالنتين بالطراب من هم أولئك الضيوف؟ إن الزائر شخص يدعى الكونت دي مونتي كريستو وهو يرغب خصيصاً أن يراكي. فصارت شطر البيت بينما خرج مكسيميليان من مخبئه وهو يقول لنفسه إنني على استعداد لأن أتنازل عن خمس سنوات من عمري لأعلم كيف اتفق أن الكونت دي مونتي كريستو يعرف ديفيلفور جاء الكونت إلى بيت ديفيلفور ليرد له زيارته واشتدت الضوضاء والحركة في المنزل وكانت مدام ديفيلفور بمفردها في قاعة الاستقبال حينما أعلنها الخادم بزيارة الكونت فأرسلت إلى ابنها إدوارد ليقوم بواجب الشكر للكونت ولما استقر المكان بمونت كريستو سأل المرأة عن زوجها فأجابت إنه يتناول الطعام مع قاضي القضاء وسوف يأسف أشد الأسف حين يعلم أنك شرفت منزله ولم يحظى بهذا الشرف لغيابه ثم تحولت إلى إدوارد وقالت ابحث عن أختك فالنتين وناديها فسأل الكونت إذا فلك ابنة يا سيدتي فأجابت السيدة إنها ابنة ميسيو ديفيلفور من زوجته الأولى وهي فتاة راضية الخلق وهنا قال ادوارد وهو يخطف ريشة ببغاء صغير في قفص في الضي ولكنها حزينة فنهرته امه واردفت قائلة للكونت لقد صدق الشيطان الصغير فانه يلوح عليها دائما بعض علامات السويداء والضجر واقبلت فالنتين من تلك اللحظة وكان وجهها ناطقا بعلامات الحزن حتى أن المتأمل المدقق لا يلبث أن يرى فوق خديها دموعا لم تجف بعد ولما رأت فالنتين زوجة أبيها إلى جانب الرجل الأجنبي الذي سمعت باسمه كثيرا حيته بلا خجل أو تحفظ وقالت زوجة المدعي تقدم الفتاة للكونت الأنسة ديفيلفور ابنة زوجي وقال إدوارد كأنما يقدم الكونت لفالنتين والكونت دي مونتي كريستو ملك الصين وإمبراطور الهند، فسأل الكونت وهو يقلب البصر بين المرأة والفتاة ألم يكن لي شرف التعرف بسيدتي والآنسة قبل الآن؟ فهزت مدام دي فيلفور رأسها نفيا نفياً لا أظن ذلك، فالآنسة ديفيلفور قليلة الاختلاط بالناس ونحن لا نخرج إلا نادرا إذن فأنا لم ألتقي بالآنسة أو بك يا سيدتي أو بهذا الغلام الجميل في باريس نعم كان ذلك في مكان آخر في مكان بعيد عن باريس كان ذلك في إنني لا أذكر على وجه التحديد إنني أتصور جوا صافيا جميلا وعيدا دينيا حافلا يا الله ألا تعيد هذه الأقوال إلى مخيلتك شيئا ساعدين على التذكر وللمرة الثانية هزت المرأة رأسها نفيا فقالت فالنتين بخجل ربما كان لقاؤنا في إيطاليا فصاح الكونت وكأن هذه الملاحظة قد أعادت إليه ذكرى غابت عنه آه نعم ذلك حقيقي لقد كان ذلك في براجيا في يوم عيد الآلهة في فندق البريد عندما جمعت بيننا احدى المصادفات الغريبة آه أنت ألا تذكرين غير بيروجيا؟ إذن سأساعدك يا سيدتي على التذكر لقد تقابلنا في يوم قائض وكنت أنت في انتظار الجياد تحت شجرة عنب وارقة أما الآنسة فكانت تسير تحت ظلال شجيرات حديقة الفندق بينما كان ابنك يطارد طاوسا جميلا ثم انتقلت يا سيدتي بعد ذلك إلى مقعد من الحجر حيث شغلت بالتحدث إلى شخص مدة طويلة فأجابت المرأة وقد احمر وجهها نعم نعم إنني أذكر الآن أني كنت أحدث رجلا يلتف في وشاح طويل وكان ذلك الرجل طبيبا على ما أذكر تماما يا سيدتي ولقد كنت أنا نفس الرجل وكنت قضيت في الفندق أسبوعين وفي خلال تلك المدة شفيت وصيفي من حم التيفوس وشفيت صاحب الفندق من الحم القرمزية ذاع عني أني طبيب بارع ولقد وقعت أنت أيضا يا سيدتي في ذلك الخطأ فجئت تستشيرينني بشأن صحة الآنسة فالنتين فقالت مدام ديفيلفور إذن فأنت طبيب ما دمت تشفي المرضى آه إني قد درست الكيمياء والعلوم الطبيعية وتعمقت في دراستها ولكنني لم أكن في كل دراستي وغيرها مغرم بها وكأنما أرادت المرأة أن تتخلص من فالنتين فطلبت إليها أن تذهب للعناية بأمر جدها المفلوج فلما غادرت الفتاة الغرفة تحولت المرأة إلى الكونت وقالت إذن فأنت من المتعمقين في علم الكيمياء سيدي فابتسم الكونت وأجاب كلا كلا يا سيدتي فأنا لست بارعا فيها إلى درجة المشتغلين بها وفقط درستها لأني كنت معتزم الإقامة في الأقطار الشرقية فرغبت في أن أحذو حذو الملكة متراداتس وما أن سمع إدوارد بذلك الاسم حتى صاح آه الملك متراداتس الذي كان يتناول اللبن في كل صباح ممزوجا بالسم؟ فصرخت الأم في ابنها قائلة، إدوارد أيها الشرير، إنك لا تحتمل، اذهب والحق بفالنتين إلى غرفة جدك نوارتيه، فانطلق الصبي من الغرفة صاخطا، فأسرعت الأم لغلق الباب بالمفتاح، ثم عادت إلى مكانها، وتظاهر مونت كريستو كأنه لم يلاحظ أنها أغلقت الباب، ثم قال، اسمحي لي يا سيدتي أن أقول انك تعاملين هذا الغلام النابه بقسوة شديدة إنه شديد الذكاء حقا ولكنه شرير وبهذه المناسبة هل حقاً أن متر داتس كان يحتاط لنفسه بتلك الطريقة؟ وهل أجدت حيطته؟ فأجاب الكونت أظن ذلك يا سيدتي لأنني أنا أيضاً حذوت حذوه حتى لا أأخذ بالسم أثناء وجودي في الشرق آه إني أذكر أنك حدثتني بمثل ذلك ونحن في إيطاليا بل وأضفت أن تأثير السموم على أهل الجنوب أروع من تأثيرها في أهل الشمال فأجاب الكونت هذا صحيح لأني رأيت بعيني رأسي رجلا روسياً يلتهم نوعاً من الخضر يكفي لأن يهلك ستة من الأعراب ولكنه لم يصب بأذى ولعله لا يخفى عليك أن الاختلاف المناخ أكبر الأثر في ذلك إذن ففي استطاعة الإنسان أن يتعاطى السموم تدريجياً في جو مثل جو فرنسا دون أن يصاب بأي أذى مثل أهل الجنوب فقال الكونت بكل تأكيد ولنفرض مثلا أنك عرفت مقدما منع السم الذي ينوي أعداؤك أن يدسوه لك وكان ذلك السم هو البروسين مثلا ولنفرض أيضا انك أقدمت على تعاطي هذا السم من تلقاء نفسك وبالتدريج بمقدار ميلي واحد في اليوم الأول وضعف هذه الكمية في اليوم التالي وهكذا وفي نهاية عشرة أيام تكونين قد تناولت سانتيجرام وتستمرين في مضاعفة الكمية حتى تصل في النهاية إلى 300 جرام أي كمية تكفي لأن تقتل الإنسان مهما كان قوياً فقالت المرأة الواقع أن حديثك يشوقني لأنني من هوات علمي النبات والمعادن ومضى الكونت في حديثه مستطردا لقد برز الشرقيون الغربيين في علم السموم ورفعوه إلى مستوى الفنون الجميلة فهم لم يتخذوه أداة للهجوم فحسب وإنما استعملوه وسيلة للدفاع عن أنفسهم أيضا فلمعت عينا المرأة وقالت أحقا تقول؟ كل الحق يا سيدتي فالشرقيون هم أساتذة السموم وكل مأساة تحدث في الشرق تبدأ بالنبات الذي يولد الحب وتنتهي بالنبات الذي يجلب الموت البشع وأما الغربيون فهم من الحماقة بحيث لا يعرفون كيف يفتكون بأعدائهم دون أن يؤاخذوا بجريرتهم ولعل ذلك راجع إلى كونهم لا يعرفون شيئا عن علم السموم وكل ما لهم به علم أن الزرنيخ هو المادة الوحيدة التي تخلصهم من أعدائهم والزرنيخ من السموم التي يبدو أثرها جليا عند تحليل الأمعاء ولو تريث طلاب الانتقام لعرفوا أن هناك من السموم الفتاكة ما ينيلهم مطلبهم دون الافتضاح فقالت المرأة في لهفة إذن فقد اكتشف الشرقيون سر ذلك السم الخفي البطيء الذي كانت تعده عائلة بورجيا أعداؤها ثم فقدت كيفية تركيبه وإعداده في مدينة بيروجيا نعم سيدتي والسموم عموما على أنواع شتى لكل منها تأثير على عضو معين من جسم الإنسان فمنها ما يفتك بالأمعاء وما يذهب بالمخ وبعضها ما تشتد وطأته على الشرايين أو الأوردة أو كليهما معا لدرجة تجعل انفجارهما محتما فقالت المرأة إن هذا مخيف ولكنه شيق على أني كنت أحسب في أول الأمر أن ما ذكرته لي الآن وأمثاله هو مجرد أقاصيص أو خرافات، إنها لكذلك إلى حد ما، بيد أن صديقا لي يدعى القس أدولمونت أنبأني أنه توصل إلى معلومات على جانب كبير من الأهمية، مثال ذلك أنه اختار نوعا من الخضر في حديقته، وطفق يرويه لمدة ثلاثة أيام بمزيج من الماء والإستركنين، وفي نهاية اليوم الثالث بدأت الشجرة في الذبول وحينئذ اقتلعها القس ثم جاء بأرنب وقدم إليه ورقة من الشجرة المسمومة ومات الأرنب فأي محقق إذن يستطيع أن يقف على سر موت الأرنب وأمر القص خادمه أن يلقي جثة الأرنب إلى دجاجة فلما التقطت الدجاجة طعامها من أمعاء الأرنب ماتت في اليوم التالي وعندما فحص حويصلتها وجسمها لم يجد ما يدل على أنها ماتت بتأثير السم، وكل الدلائل تذهب إلى أنها أصيبت بالصرع أو السكتة أو الفالج، على أن الفالج مرض نادر بين الدجاج، ولكنه متفش ومنتشر بين المخلوقات البشرية. وكانت مادام ديفيلفور في بحر عميق من التفكير ولكنها كانت تصغي بانتباه إلى كلمات الكونت وهي تتدفق من فمه ببساطة ليس فيها أثر للتصنيع وأخيرا قالت يخيل إلي يا سيدي أنك كيميائي بارع في تركيب العقاقير وإني زلت أذكر ذلك السائل العجيب الذي أعدت بواسطته الحياة إلى ابني آه إنه دواء عجيب للتشنج العصبي، وأنا أتعاطاه في أغلب الأوقات، ولكن بحيطة شديدة، فإن تناول أكثر من قطرة واحدة منه يسبب تدفق الدم بعنف في الشرايين، ثم في القلب، وذلك يؤدي حتما إلى انفجار الشرايين والموت السريع. فقالت المرأة في خبث، الواقع أنني أعاني كثيرا من العادية، فأجاب الكونت وهو ينهض واقفا إنني على استعداد لأن أهبك هذا الدواء يا سيدتي ولكن تذكري أن زيادة الكمية معناها الموت المحقق وأحنى الكونت رأسه باحترام وغادر المنزل وبقيت مادام دي فيلفور غارقة في أفكارها العميقة السوداء وأخيرا غمغمت يا له من رجل غريب وأكبر ظني أنه هو عين القس دي المونت. وكان الكونت يقول لنفسه بعد أن انصرف هذا حسن إن الأرض خصيبة قابلة للنماء ولا بد أن تثمر البذور وفي اليوم التالي أرسل قنينة الدواء لمدام دي فيلفور حسب وعده الفصل الثالث عشر وبعد بضعة أيام ذهب ألبرت إلى دي ميرسوف برفقة لوسيان دابري لزيارة الكونت دي مونت كريستا. ولم يخف على مونت كريستو الغرض من مجيء سكرتير وزير الداخلية لزيارته فهو كان يعلم أن فضول البارونا دينجلار دفعها إلى ارسال صديقها إليه لعله يستطيع أن يعرف شيئا من أسراره ودار الحديث بينهم في شؤون شتى، وفجأة التفت الكونت إلى ألبرت وسأله، ألا تزال مجداً في سعيك لدى البارون دينجلار بشأن زواجك من ابنته يوجيني؟ أجاب الشاب، إن الأمور تسير سيراً حثيثاً نحو النهاية المرسومة، ومما يعززها أن أبي والبارون دينجلار خدما معاً في إسبانيا، وشيدا أساساً لمستقبلهما بين ربوعها. فقال مونتي كريستو الواقع أن جمال الآنسة يوجيني من النوع الرائع الخلاب فهز ألبرت رأسه في حزن وقال إن والدتي كثيرة التشاؤم من هذا الزواج وإني أعتقد إلى حد الجزم أنه سيكون علة شقائها وحزنها وتعاستها وسيدخل موضوع الزواج في دوره الخطير في الأسبوع المقبل ولذلك تراني مشتت الفكر مضطرب النفس لا لأغبطك يا سيد الكونت لأنك تخلصت مما أنا فيه حسنا لماذا إذن لا تبقى حرا مثلي؟ ذلك لأنني في مركز حرج فإن رفضت الزواج جلبت علي نقمة والدي وإن قبلته كان ذلك في سبب حزن والدتي وأنا لا أريد أن أكون علة شقائها فهل لك أن تسديني النصح يا صديقي؟ فأشاح الكونت بوجهه ليخفي تأثره وحينئذ وقع بصره على لوسيان وهو يكتب شيئا في مذكراته سأل الكونت ماذا تفعل يا صديقي لوسيان؟ إني أحصل مبالغ التي ربحها البارون دينجلار من الارتفاع الأخير الذي طرأ على أسهم جزيرة هايتي ولقد تبين لي من إحصائي أن دينجلار ربح ثلاثمائة جنيه على الأقل فقال ألبرت ولكن هذه الصفقة لا تذكر بجانب ربحه من الإسبانيين في العام المنصرم فقد دخل له من أموالهم مليونا من الجنيهات فقال الكونت يحدث لوسيان سمعتك تتحدث منذ لحظة عن جزيرة هايتي نعم لقد ارتفع ثمن السهم إلى 405 وباع البارون بذلك السعر فربح ثلاثمائة ألف جنيه ولو أنه انتظر إلى اليوم لهبطت الأسعار إلى مائتين وخمسة ولخسر بذلك خمسة وعشرين جنيه وماذا الذي سبب الهبوط العظيم؟ فقال آلبرت ضاحكاً الأنباء الكثيرة الكاذبة التي تتناقلها الألسن فقال الكونت أرى أن البارون دينجلار يجازف كل يوم بمبالغ ضخمة فقال لوسيان ليس هو الذي يجازف إنما هي البارونا دينجلار التي تجازف فابتسم ألبرت وقال يا عزيزي لوسيان إنك السبب في ذلك كله فأنت لا تكاد تفتح فمك لتتكلم بصفتك سكرتير وزير الداخلية وأكثر الناس إلماما بالأنباء الصحيحة حتى يتناقل المضاربون في البورصة ما يسمعونه من فمك على أنك لو تركت البارونا دينجلار تخسر مئتي ألف فرنك في مهلة قصيرة من الزمن فإن ذلك يعلمها الحيطة والرزانة فبدت الحيرة على وجه سكرتير وزير الداخلية ولم يفت على مونت كريستو أن يستنتج أن هناك سرا يكمن وراء الاضطراب الذي بدى في عيني لوسيان ونهض لوسيان مستأذنا في الانصراف وبقي الكونت وألبرت وحدهما قال الكونت ألا ترى أنه من الخطأ أن تتحدث عن حماتك هكذا في حضرتي صديقها ميسيو دابري؟ بربك يا سيدي لا تسميها حماتي فإني أبغضها وأبغض الزواج من ابنتها أيضاً إذن فأنت لن تقبل الدعوة لتناول الطعام مع عائلة دينجلار وبعض الأصدقاء في منزلي باتويل يوم السبت القادم؟ فامتقع وجه الشاب وهتف أرجو أن تستثنيني أنا ووالدتي من هذه الدعوة حتى لا تنتهز العائلتان الفرصة فيتفق على الزواج ألا تعلم يا صديقي أنك بهذا الاستثناء تضعني في مركز حرج؟ فلو أني عملت بنصيحتك لأغضبت والدك واعتبر فعلتي إهانة له ولا اعتبرها من قبيل قلة الذوق لما يعرفونه عن صداقتي لك فقال آلبرت إذن فسأكفيك مؤونة الاعتبارين فإن والدتي ترغب في الانتقال إلى أحد المصايف وسأعجل أنا بهذه الرغبة بالسفر إلى تريبور وبذلك تتخلص من الدعوة والآن أرجو أن تسمح لي بالانصراف وبعد أن انصرف آلبرت دع الكونت وصيفه وأمره بأن يبدل جميع أثاث منزل إتويل بآخر من جديد فاخر ولكنه حذره من إبدال شيء من أثاث غرفة النوم وعندما دقت الساعة السابعة مساء وقفت بباب الكونت مركبة قفز منها رجل في نحو الثانية والخمسين من عمره كان يرتدي سروالا أزرق وحذاء قديما وقفازا من الجلد وقبعة مثلثة كالتي يرتديها رجال البوليس واستقبله الكونت ديمونت كريستو في قاعة استقبال غاية في البساطة وبادره قائلا مرحبا بك يا سيد العزيز لقد كنت في انتظارك فقال الرجل هل كان مولاي على علم بزيارتي؟ نعم فقد وصلتني رسالتك والآن لنبدأ الحديث الذي جئت من أجله فلاحت أمارات القلق على وجه الزائر واستطرد الكونت أخبرني ألست أنت الماركيز بيرثليميوك فالكنتي الذي كان مأجورا في الحامية الإيطالية بالنمسا؟ فقال الزائر بغباوة وخجل أنا كنت مأجورا؟ نعم كنت كذلك ولفظة مأجور هي التي تطلق في فرنسا على من يعمل مثل مركزك في الجيش الإيطالي ذلك حسن فأنا لا أطلب أكثر من ذلك وأنت تعلم فقاطعه الكونت قائلا ثم إنك جئتني عن طريق الأب زون الراهب وبتوصية منه تماما ومعك رسالة نعم وما هي وتناول الكونت الرسالة وراح يطالعها ثم قال نعم نعم إنك المأجور كفالكنتي الغني الموفور الغنى والذي تدر عليه أملاكه الواسعة دخلا سنويا قدره نصف مليون فرانك هل دخلي نصف مليون فرانك؟ نعم ليكن ذلك ولكني لم أفكر قط أنه سيبلغ هذا المبلغ وعاد الكنت إلى تلاوة الرسالة فقال بصوت مرتفع والمأجور لا يحتاج لغير شيء واحد ليكون أسعد مخلوق وتلك الأمنية هي الحصول على ولده العزيز الذي سرق منه وهو لا يزال في المهد ولقد أكدت لك أنه في مقدورك أن تعيد إليه ولده الذي بحث عنه طيلة الخمسة عشر عاماً الماضية بغير جدوى وهنا رفع المأجور عينيه إلى الكونت بقلق وقال إن في الرسالة حاشية لم يقرأها مولاي الكونت آه هذا صحيح فلننظر ماذا تقول هذه الحاشية لكي لا تكلف لكن لكنتي مؤونة سحب جزء من رصيده الكبير في البنك فقد زودته بألفي فرانك تقوم على نفقة سفره وعليك أن تدفع له مبلغ الثمانية والأربعين ألف فرانك التي تدين لي بها وصمت الكونت قليلا فبدت أمارات الحيرة على وجه المأجور واخيرا قال مونتي كريستو عظيم إنني على استعداد لأن أدفع لك المبلغ في أي لحظة تطلبه فيها والآن دعني ألقنك دورك فالتهم المأجور بضع قطع من البسكويت وجرع كأسا من النبيذ ثم اعتدل في مجلسه وأنصت قال الكونت إنك يا سيدي كنت تقيم في مدينة لوكا وتنحدر من الأسر النبيلة الغنية ذات الحول والطول والجاه العريض ولكنك فقدت ولدك وهو ثمرة حماقة ارتكبتها وردت أن يظل أمرها سرا مكتوما عن العالم من أجل والدة الطفل المسكينة وكان اسمها أوليفا كورسيناري أليس كذلك؟ فأعاد المأجور الاسم حتى ينطبع في ذاكرته وردده في صوت خافت أوليفا؟ أوليفا ماذا؟ آه أوليفا كورسيناري وهي ماركيزة وقد تزوجتها أخيرا بعد أن وضعت وذلك بالرغم من معارضة عائلتها النبيلة العريقة واخرج الكونت من جيبه عدة أوراق ووثائق قدمها للمأجور وهو يقول إنك اقترنت بأوليفا كورسيناري في كنيسة سان باولو ديمونت كاتيني وها هي شهادة القس